أ ن ا يوم السير صوبكم يا لطيف الروح ترى ماهي بحشمه وقدر ا ل شيبانك كلام الصراحه خابره مطلبه مسموح انا ج ي ت ما كانت الا على شانك, شانك. اخاوي نجوم الليل واشري بلا يضح ولا احس اللي انا عندي ب ا ن ك لعبت زماني لعبت ا ل ق ي ش فوق اللوح وبيليني ضيف من حال ضيفانك تبسمت وميله على المجلس المفتوح ه ويحسب انها من تبشير ا وجدانك ا ي ا م ل لقل يرضيك يا ل ن ا د ر المملوح ه وكان ما ي د ن ا يوقف بمعطانك خذيتها عن العالم ب م ش ت قنج ونلوح وبيحسدها عند ربعه وربعانك ي ه و ج ش ب ن ك رسمك ولو خاطره مجروح ولا ان فيك تقول صح الله انسانك تكاذرتها تكادرتها تبغاني اعاندك واروح وانا صرت متعود على قدر هجرانك بجيل الخطا واقول مسموح ثم م دموح ما دام الغلا والحب يا زين عنوانك ترانم غلاك اللي ذبحها صوتي المبحوح وترى ما حدا مثلي وغالبا خلاصانك